وكما لفت بين علي وفاطمة الزهراء اللهم أعط لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما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 Bilhamdülillahi Rabbi'l-ı Alamin.